وَإِنهُ لَعمُ لِسَّاعَةِ فَلَا تَتَرر بِهَا وَتَّبِرُون هذا صاتُم مُسْتَقِيم وَلَا يَصًُّاَّكُم الشَّيطَانُ إِ غُلَكُمْ عَدُُّ بِون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 بِكُم فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمَ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن هم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 لا يُفَتَّرُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُ بُلِسُون وَماَا ظَلَم نَّهُم وَلَكٍِ كَانهُ الَّالِمِين وَنادَِيَا مَِكُ لِيَقُضِ عَلَنَّ رَبُّكَ قَالَ إَِّكُم مكِثُون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ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 فَدَرِّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 أصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة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 أَبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُم وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ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 وَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنون إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَ الْكُبْرَا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ